بسم الله الرحمن الرحيم الإئلامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين للله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم.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 إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بلقاء ربهم لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا وأتار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها و جاءتهم رسوله بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين <سؤال> أَمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهدئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين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 ثم إذا أَذَاقَهُم منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفر بما آتيناه فتمتعوا فسوف تعلمون أم أزلنا عليهم سلقام فهوا يتكلموا بما كانوا به يشركون. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقُنُّونْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يشاء ويقدر إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم يؤمنون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 وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموه وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتفير سحابا فيبسطه في السماء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 ولقد ضرّدنا للناس في هذا القرآن من كلمة ولا إن جئته بأيّة لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون